بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عش والشفع والوتر والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارمذات العماد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 in يا ربك للمرصاد فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول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 للا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم بجهنم يوم يتذكر الان انسى وان الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذ لا يعذب عذابه احد ولا يوث وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطُمَئِنَّةِ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادِقُلِي فِي عِبَادِي وَادِقُلِي جَنَّتِي